إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ َقُرأَنلَ يتُونَ بِمِثج وَلَ كَانَ بَعُّهُ لِبَضظَه وَل قَدَ صَف كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ان و تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر انهار خلالا لا تفجر ان تسقط السر ماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أَو يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نَّزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ kul subahana rabbika allatum kana illabasharur rasul Allahu bashara ar-rasula qul lahu kana fil ard malaikatu yamshuna muthma'inin اِي مَلَكَ الرَّسُولَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِي خَبِيرًا بصيرا.